افترض. افترض. افترض. افترض دي. ما هو واحد في المستقبل فيه الصيف وفي في المطوش. وقلنا فيه اعراض بطبع لحكوات. اللي سيريز تفسيرات في يعني بتحصل ازاي? وقلنا ما فيش يعني في نظريات مختلفة وعديدة. وواحد من ممكن من سنتين واحد يطلب نفس مطروري واحد يقول السكان اللي بارد هاليا ومعادة شهر شدولة بديهم او مع ذلك النفر سيوم بتاع سيستم المتبايز مع ذلك الا انه اللي فاتت الموست ويأخذ منها يعني انا خذنا النظريه دي انه عندي فيما بعد. كيف اقوم بعمل انفكشن انفكشن. اعمل دي اللي أعتقد او أبوش. ما؟ انا دي هو سبب رئيسي للانشيجش المتعب في النشيج صح؟ أنا نونا مرة بفاته إنه على الفكرة هاي مصاغة ومشك على الدكتور اللي يطلع الأدمان جلمس يطلع يروح ينفث لفة طويلة في دويا من ويعمل حاجات كتير من الباس الرئيسي للعمية دي هو يبقى إذا أنا لو حان سوج نص كورتيزون لو انا عايز يعني لو انا عاوز بقى اوريك ده وحاملت بالوضع ده ونفس الوضع بالظبط بمعنى يعني ممكن تلاقي واحد رايح حال وأفطأ وأفطأ. أنا أنا أنا بعد مكرة مكرة في, المهزي. المهزي اللي؟ لأنه اللي في حاله وافط وافط وحاملها مثلا 6 سيزون على ال 6 سيزون تعالوا نقول بعد جوره ولا جوره في المات الحاله الغلط نزل نزل لأنه لانه الدفه في البوزيشن بتاع الاول اعمل النفيجة بنبسوكي رسولد اللي فعل الطاقة انا موقفاً الموقفات اهو وانا اعمل التمدقشن التمدقشن هو المارتوليشن هو المارتوليشن التمدقشن البرطوليشن يعني انا عاوز بجميع الميز الاليف ويبقى آه. يعني انا عاوز بنيه عاوز اوالي بتلقوم بس اوالي بيدي بدري شوية لأسباب اللي على, على سبيل المثال مثلا لو انا خايف ان الجنين ده حجمه يضبط بمعنى انه احيانا بتبقي فيه عجلات صغير هضب ولان النافذه اللي هم يعني بنقطعها مع شعار فالعجلات الصغير لسه اول مره ليهم الجرس بعدين اقطعوها من عمول او زي عمود كبير الجنين هي ترديه اخذتوا في بتاع التعب من ننسي في الشهر الاخير بينمو بسرعة مطرده يعني اكبر معدل نمو للجنين في الشهر الاخير لو قلت تشوف بقره بقره بنزلها جنين على عمر 3 شهور وبقره والدها فوق ثاني مع 9 شهور فرق شاسع بين الجنين ده وبين الجنين ده ده هو الشهر الاخير ده فتره نموه سريعة جدا جدا هو متسارع احيانا بيتلقب الاسم ان انا حالي الميجانين ده هو كلاوسيكو لما يتفوق تاني. هايوما ياه. هاي بحاجة بيه. او ما ننزلوا بجل الابتماعات اسبوع او عشر ايام. عشان تتفادى الزيادة. الزيادة بالتاني. اللي هي ممكن تعمل ايه اللي هي ممكن تعمل بسبوع. او احيانا. احيانا اه مسلا لو نصاحب المزرعة. لو هو دكتور او دكتور في المزرعة. ماذا هو؟ وبعدين البهائم بتخبط في واحده دي جيمت سنترلايزيشن في نوعين اخذت انت السؤال اللي فات في سنترلايزيشن صح؟ بي جي في السنترلايزيشن هي اما اللي هي لوباسنترلايزيشن وفي سترس وفي سترس او سنترلايزيشن اوف كلنا نعرف ديه هو السينق نعمل ايه ونقدم الحيوانات اللي عاوز سمعت كلامنا متل الله انتي سمعت كلامنا متل الله لا لو مشينا يا بابا اللي راح نحطها ونقول معلش مش مشينا مش مش يا أبوك يجي بقى وأنا أقول هو فيديو هو تكاليف فيديو فيديو تكاليفي ها لا ما مش شحاط مش مشهور لما واحد يا عارف عاوز البديك يا عارف إيش عاوز فيك انا عاوز خمسة عشر شحاط مش معريش وعشان خاطري وفلان متسقه وفلان تعرفه كلامه ما أعرفه كلامه في Business معنا انا بندرس الحيوانات مع بعضها وفي لي اللي هو اللي بنتو حتقولها انسانه تبغاو عن ذلك انها في سنقرونيزيشن وفكافي تشمل حاجتين اتنين الحاجه الاولى الحاجه الاولى ان انا ابطل مع الولاد خلاص ان انا اعمل بين ماثيو بيرس بريم مع الولاد او او ان انا اعمل بوست فونينج للكافر عنب ده كلمه سبورايزيشن اوف تايم معناها ان انا بوحد الولادات يعني بوحد الولادات يعني معناها معناها ان انا ممكن ابدر الولادة عن معاده او افخر الولاده عن معاده. طيب لما اقولك مثال على سبيل المثال ان انا خائف من موالد يعني مفضل وهو ما بضر معاي اهلي وهو ما بضر معاي ولاد قبل المعاد كده قبل المعاد مشروط يعني مش معنى مثلا اضر معاي او مفرق معاي او شهر انما مثلا اطر اسبوع مثلا واخر معاي الاولاد مشروط بدلت اربع ايام شريطه بشارك. يعني انا لو مقدر انا ما عنديش مشكلة. حد قد رابزت البقرة قيمة المشكله المشكلة دي ما فيهش مشكلة. طب اخر معاني الولاده بشرط بشرط انها تكون البقرة دخلت في الاكتب ستيجيز. اللي احنا نقولها دلوقتي يعني ما ننفعش بقرة استنى بس فتح ما في زمانون الواتي. واقول انا عاوضة اخر ولايكتين مزاب ده ليه? احيانا? احيانا. بتلاقي في ابطار او هبن. <تصفيق> ما هياش واضحة اللي هنالهم على المراجبات منها المتينة من الباردة. من الباردة دي كبري. الباردة. البارة اللي هيوين على على طب دي هيبقى في مشكلة في البلد. هما عامل ايه بقى هما اديها درج أدوية تؤخر عملية الولاده دي ليومين او ثلاثه او اربعه لحد ما يحصل ايه لحد ما يحصل استعداد خارجي في الاجزاء الجنينيه بتاع البقره والقديمة في البالده هما ما تقابلش صعوبات في اثناء ايه في اثناء ايه الولاده مفهوم ده يبقى هنعمل بوست وورنج للبارتوريشن بشرط ايه بشرط ايه بشرط ايه, بشركة إيه؟, بشركة إيه؟ ايه؟ مش لو مع من او دي من ما مصمدشي ما مظهرت عليها السائنس ما مرضوش يعني ما حضرتش لعملية الله ما حضرتش باسم الله ده معه الله الله ده من شأنه يؤخر الولاد المترضى بعد ديانه بحسن الله بحس جاهز ده ده اسمه Symbolization of قافل اسمه اسمه Symbolization of قافل لما البقره بتيجي تدخل في السيرت بتاع الاولاد كانوا لو زمان بيعتبروا ويعتبر البريبراتور تشينجز او الحاجات اللي احنا قولنا عليها في دي اللي هو ساينس او بروجريشن ساينس دي اسمها بريبراتور تشينجز كانوا بيعتبروها مرحله يعني كانوا زمان من 15-20 سنة كده يقولوا المراحل مراحل الولادة البربراتوري ستيج يقولوا كده ستيج ثم 3 ستيج و ستيج الوقت دي ما عادش بقى عادفون البربراتوري سايز او البربراتوري تشاينج مخصورة مخطاها خالص و... بتاع الولادة بتدخل لوحدها كده لان دي بتاخد ايام يعني برنات الشايكس ممكن تقعد أسبوع عشر ايام وفي تجهيز للأرض بتقعد أسبوعين وفي الهيبرز شهرين فصعب قوي إن انا اجيب فتره طولها شهرين وأدميتها في فترات طولها ساعات ما ينفعش يعني فأقسموها لي ده الفلسستاني اسمع الومنين بيستاني اسمع لا الومنين بيستاني أو الديلاتيشن بيستاني أو لا أو يا أبي Do you want it to? Oh! Ismaqe? Vigratation stage. In the Sikhi Tanka, ismaq Iqsabalsam stage. In the Sikhi Tanka, ismaq اسمان أفضل برسل دول ثلاثة ستاج في لهم اي كيلو أي حيوات في أسماء الولاد والذي إضافة لها بالإضافة للبريبات المتشاينيز في الأول اللي أنا كنا عليها في أفضل المثال كلمة opening stage أو validation stage تخص بالنقام الأول السيرفلس كلمة opening من الآفل من اللي يدرس يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس اه يدرس يدرس اه يتربس. يترس. انا اللي بعد يصير بس لا تجوز هو الهدف من يترس طبعاً. لما وصل منكستيج أو من المقصود بيها والمقصود بيها من اللي هو ما يقولي. بالسبك ساعة من الجواب. يفتح. يفتح. وفتح مش فتح فقط فتح وراينا تيشي. يعني فتح ده ممكن يفتح بابينه. بلوغ كده صمطفوصا. ايه اللي اما مفتوه? اللي وبالتالي لازم يبقى فيه الفتح والضي نتيش. فتح يا بلايه. عمارة يا بس مش مطلوب عليها. والبدأ عشان نقوى اللي عادلهم ينضوه فم الصوف. لهم ملاش مصورين على المرض اللي الليل. فهموا اللي من الليل. ده تلاقي الليل. opening and اسمها opening state or dilatation معناها ان هنا فتح فتح و في عدف السابق ده المقصود الاول فخيات ده جاء التانية ومرحلة اسمها الاكس بارس مستاني معناها مقصود بقى اكس بارشة يعني يعني يعني بارس بحاجة حاجه معناها نزول الجنين من الداخل يدرس الى الاوت الدين معين. ثم الافتر فيس معناها. معناها مرحله ما بعد يعني جاي نزل وفي حاجات بقى بعد الجنين في مرحله بعد ايه بعد الجنين ايه اسمها اسمها افضل ده المرحلة اللي تتين في المرحلة اللي لو خدنا مرحلة مرحلة في المرحلة اللي تجد النيوات الحيوان لوكا ميوات وحاجات داخلية في حاجات بره بتحصل على الحيوان من يعني الحاجات اللي بره زي دوائر انا بواقي ان انا الشباك على بقره في المزرعه طول بره المره الرابعه الاولادين اللي زرع على ايه ايه اللي زرع عليها وهي ما فيه أو في الاوننج ستيج او ديتشن ستيج البقره في الاوننج ستيج من جوه لما نشوف النوبه داخل النوبه قص كده يوجد راس كده. والجنون كده. داخل اتفقى بالسجنون. السجنون عليه ايه? عليها الانوتي كساك. عليها يا جماعة? عليها الانوتي كساك كده. الانوتي <تصفيق> شوفت. شوفت. والكلب. بالوقت <تصفيق> هتشوفت. وعليها مبقى. وعليها الانوتي كساكة بكل السكس دي بتعمل هدف مستدلك على السيرفيكس دي السيرفيكس دي فاي فيبرس وتحت الاكشن بتاع الرومانتا اللي بيحسنهم همومهم والاستروجين والنص الجنديني لونا من شان ما بيعملها صوف من ده موباييتيشن والسيرفيكس بس كمان دي تطلع ماشيه هنا كده بتعدي من السيركس وبعدين تعدي من الفجاينه وبعدين تظهر على حيوانهم بره الساق بره كده على الحيوان المدلله في البيره والبره بتاع الحيوان كله الساق تكون قد تكون لما هما المرات اللي فاتت تكون على انطور بنسبه تمانين او اميوت اكساد بنسبه كم بنسبه عشرين يعني لو عندو مهاره اولاد تمانين في منهم تكونوا على انطور الاول وعشرين من هين سينس اللين الاول اللين الاول معلومه التمرين التمرين فوق الركبه رجيني ده رجيني ده تمرين تمرين رجيني على حسب المقدمه بظهور بظهور بظهور، بظهور الساع أي كان سواء موضوع ساعة أو نيون الساعة برا الضرب إذا انتهى التومني بساعة إذا يعني دي ما عدت من بره بره بره بره بره كده. عشان يبقى فيرو حطر مفيش فاصل ما بين الستيجز دول ببعضها <تصفيق> يعني ما حدش يقدر يقول الاوبرينج ستيج بدات امتى بالظبط ولا انتهت امتى بالظبط ولا الاكسبنسيف <تصفيق> امتى بالظبط ولا انتهت امتى ولا مفيش كلها يعني حاجات دخلت بعضها انما بنقول يعني لو لون الاستير مثلا ليه تبدأ بأول التالي بتاع الساكس وتنتهي ماذا بظهور الساك بظهور الفرس ساكس بره فيك الشكل ده مش كتير بشوفه يعني مش مش معنى ان انا حق بوايه اهو اجي لقى اي بره تظهر منها ساكس بساكس لما بتطلع لما بتطلع البره واسه ادامة روشي الديل بتاع عشان انتساب ومتنين يروحك البقره واقفه عماله تديلها كده تقوم الساق ده تنفجر تقوم طوع المايه لو انا لكن فجاه بص على الحيوان اللي هو الالباكس المنطاره التغذيه بتاعها رم في العادة في العاده البقره لما تبقى واقفه البقره مستحيل يعمل يورينيشن هو دايه يعني البقره ما بتعملش يورينيشن هو اي حاجه ابدا الجاموسه هيعمل يورينيشن البقره لما دي تعمل يورينيشن بتعمل مستريم دي صح انت ما متعرفش نفسك إنما لما الساك دي يتحصل لها ربشة ويكون دي غربة المنطقة دي ومنها المنطقة الخلفية بتاع البقرة البريمية والبالكس بتاع البقرة ده الآن لأنها ما يدام عنها هي آية يدام خسر ربشة للساك اللي خارج بقرة ده بره البقرة فأحيانا موقع تلك المنطقة المهم لها ربشة إنه همدي وصول الساك إلى البقرة بقرة أو خروجها من البقرة دي يعتبر نهاية لمن؟ لـ فيه. طول الدايناتاشن سيل في طول طول الدايناتاشن سيل هنا ده في طول في طول الطقي ده بيبقى شكله فتره تريس اوليه مثلا كده 20 سكن وبعدين مثلا من لمده 15 ل 20 سكن كده وبعدين فتره تريس طويله عن انقباض انقباض انقباض فقط في اسماء مين في اسماء ايه في اسماء نشوف الصورة دي ونشوف الصورة اللي بعدها في هذا الضغط شايفين ده ده هو ان هو كل مية يعني كل دي مثلا عشرين سنين كل ديتين ضبطه خفيفه كلها قلنا كان واحد نام على السرير وحد نام جنبه ويا السرير كل فتره ضبطه خفيفه كلها هذا الطالب. الطالب ده هو في هذا الطلب الطلب داوه بيجبر في السنتر ونصل ده ضبط هنا في السنتر ونصل هذا هو بقى تعديل وضع الجنين للوضع اللي هيتم عليه. عليها هذا هو هو ان يخلي الجنين في النورمال اللي هنعمل عليه المره اللي فاتت ولكن هذا هو صح؟ الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو عشان الذي يمكن ان يقعد هذا هو المكان جاي يمكن على يكون هذا على المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان ان هو المكان عليه يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون 3000000000 presentation plus cheese لأنه لسه بميتيكس في ما ما ما كده ودخل الجنين في السابقس هنا كده وجوده اللي يدينه أوليكس دفع الجنين إلى النهوئة في السابقس هنا عمل سيمولاكشن البرجيس نازل اللوبس عشان عشان يضغط يضغط الجنين ايه يحصل ده لان ده هو بقى خالص بقى شكله ازاي بقى عنده ايه? الدنيا مغيره بقى في رزق مثلا لمدة ثلاثين ثانيه او اربعين ثانيه وانقباض لمده ثمانين ثانيه مثلا يعني لو دي اهو الشرطه ورايح عشان عشان ساندوا القاعده عليها او قاعد على الطاقه ما هو ليه ليه بيقولوا اللي هنا ان بتدفعنا مصر. عشان عشان تدفع الجنيه الى الخارج وبالتالي لازم يضعف الانضباط عايز قوه عشان نضاعف الجنيه هنا لما واحد يفكر يقول ليه طالما ان المصرف مفتوح كده? الدنيا مفتوحه كده ليه الطرد ده اسنان الانسيبل ستيل ما يمشيش كده ليه كده ما يمشيش كده? لما الجنين يطلع بره <تصفيق> ليه الطرد ليه الطلق؟ ما يستمرش باستمرار يعني كان انا عربيه على طول بعمل ايه بزوق شويه واوقف واتفقع على طول على دول هو في دليل ليه الطرد لا يستمرش بصمراه لما بعد باره مهمة نعم احسن يوتران انيرشيا طيب ودي اليوتران انيرشيا يجب انكاله يكامل لكي ينفع عليه بيه ويكامل لكي عشان فلديه نسمعه ليه هيحصل سكندر يوتران انيرشا سكندر كويس نعم اللي انت كانت تقول لانه عشان بحض الوكامل ده لانه قوله فتحت السيرك فتحت وبينا مشاكل قول يا طبيب قول يا يا عشان قول على طبيب قول يا طبيب قول يا طبيب قول يا <تصفيق> ممكن نحصل الرويال كل الاوقات طوال من السبعين. انت ها ده ده دللال. الجنين ده شبهه هو لما الجنين هنا شايف, شايف لما الجنين بطل الجنين بطن الجنين فين على البيت بتاع البيوت. على بطن الجنين فين لو ان الام لو ان الام ما مستمر فضل مستمر لما الدم بتطلعه البطن مظبوطه هنا كده ضغط المبراي كان بلافرز اجاست معاك اوف روبس معاها كده مظبوطه كده هو تضغط قوي كده ضغطها فتتوقف السيركوليشن الدم الدم اللي ماشي لما يجي عند الفيرس مثلا كده واللي مضغوط في الفيرس لما بلاكه الضغط المضروب في الفيرس فالدم ده لو السوبريشن دوق بتاع الجنين يحصل ايه يحصل بالظبط كانه واحد بي <بالسؤال> يعني بيخنق واحد خلال 2 3 ايام صور صح انما اليوم ده بيعمل ايه بيتلقط لفتره في القباله لفتره وبعدين اعقبره يعتبر نكسيشن عشان تعوض السيموليشن مرات يعني انا الدم ده دي اداه نص وبعدين اريح يقوم الدم يرجع تاني واقفل الديه ده ونص وريح الدم يرجع تاني هنا بتحافظ على حياة الجنين لأطور فترة مسكينة بتحافظ على الجنين ايه؟ لأطور فترة ومكان ده اللي نفسنا بيده ان انا لو انا بساعد ام يعني انا لو بساعد بقرة بتولد بقرة بتولد وانا بساعد بيهي تلاتة اربعة او حاجة بدوتكم ان مساعدة يومي ده بجلين واحد شاك فجل والتاني شاك فجل اللي اتمنت عالده افر بجلين اتمنت او واحد ورفضهم باحباب لانه يكون لديهم ما سفايا خمسة وشد هتطلع عجلاتهم ايه دي بيحصلوا انه في خلال عشر دقائق يرون ساعد يكون مات. مات ومات ايه هم مات لانه هم عموا بالدولر انه هم فيه في او اي حاجة مش عارف تدفع فعملوا البرشة العالمين على فلوز الابعى السيكوليشة عمي معنا حضرات عملوا قطع السلجوريشن عنو ببتالي اصدعو من كل ولزان ولذلك الحاجة كنت الحاجة ما تبقى ليسه وما فقاش تلافهن. كل كنت مفروض الجنين حي بفترة اطول ما تبص الشهوية بتسرح ميات كده بطرح تفاني وجاية احنا بنتكمل فاني قول خلاص هيخلص يجب ان يكون الشد متوازي مع متراشد يعني عباره لما تطلع هسيب معاه عباره لرايه هسيب معاه بدي فرصه ليه بدي فرصه للجنين بتاع الجنين ان هي بتروح ودي بتروح ودي لما تاخد وقت الجنين عندما بسرعه انما انا شد الجنين مره واحده وافضل شد لفتره طويله اعمل بنشر على مباراه مثل او معمل ايه او ما اقطع السلطه في الاجواء دي, دي الحيوان من بره من عاوز يساعد البيوتراس اللي هو المنقرض البيوتراس عاوز على المفترس اقوى انه يعمل ايه لما يروح اللي فاتت الوسائل الاكل الحيوان وبعدين يسيب مسافة بقى في فين هنا ايه اللي بيحصل اللي بيحصله معكس. ان الحيوان بيحاول يضغط على الوضع. يضغط على الوضع. ايه? ايه اللي في الحيوان ممكن لنا تنادد الشيسك. الشيسك. وهي واقفه كده? قولها ليون كده? الشيسك ايه اخلو مثلا بيه. هي بتعمل من هي بتاعب نفس عليه زي انها بتاعب نفس عميق كده وتكفل النفس والمصدره ما هي ياخد الهوا البقره دي بتاخد نفس وتملى القفص الصدري بالهوا ما عادش مساحه للنيوتروس ان هو يروح شمال من المنصفه الضغوط هي على الجدران واحد ياخد نفس اللي حصل حصل بالقفص القفص الصدر اتملى بالهوا ويقوم يضغط على النوتروستين عشان تملى الهواء وتحافظ على الهواء ده من البقره عامله بروجن من تايم بتطلع سنه بره تطلب عامله بروجن <تصفيق> للجروبس عشان تطلع سنه للجروبس عشان تقفل فتحه الترقيه ما تطلعش الهوا اللي دخل فين اللي دخل في صدرها تاني عشان تضغط على النوت البقره بتعمل او صوت يعني بتعمل بلوج بتطلع على بصوت كل ما الطول بيزداد الصوت بيالتان ويزداد الحديد بالله بالطبع مع خبوط الراس الراس من البيلفس بعدين يبقى اتريح شوية بعدين يأخذ الشلطر من البيلفس وبعدين يرجع على خضاعه تاني أصنع قروط من أصنع قروط البيلفس بتاع الجريم من البيلفس بتاع مين من البيلفس بتاع الكلب مفهوم كده؟ فده اعراض خريبية واعراضها واعراض داخلية لما تيجي تشوف اللي يدرس بهالقرض الزائد ده كلامنا في <تصفيق> البارحه بيروح ينفحص بقرة هتولد او مروا على الولاد او على السنس و مفراش المطرحن با يلاقي السنفس من المنظر ديه لعجب ون ودن وطو واحد او صبع او صبعين جديد صبع او ايه صبع او صبع او, صبع أو عشان ما طب طب طب طب طب جديد. عندنا في طب يعني. أحيانا ما احنا عنه بيعد طب عندنا طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب كده طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب لا يا دكتور بابا يعني بس على في يا دكتور انت كمان يا انا ليه ما حدش يمشي احنا قال غياب مش على مش تمشي مش على لو لا انا عندنا اصلا مش هنوع في عندنا ولا لا دكتور لا خلاص طب أفهم أنا دكتور؟ لا؟ المرحله دي لما بقى افحص وهو مليل سنبكس فينجر او تو فينجر كده كده هو يقرر يقول ايه بقى ان اللي بيفحص المكتور اللي بيفحص يعني يقول لك مثلا بعد ثلاث ساعات هو خاتل من ثلاثة لست ساعات ولما دخلت او بعد ثلاثة لست ساعات بعد 3 ل ساعات البقره تكبر بعد اسبوع يقعدوا لي بقى بعده وستنوا تقول لي المغرب تقول لي العشاء تقول البقره بعده البقره طول 3 بعد أسبوع ويمكن عشرة في الميه فده معناها ايه؟ معناها ان انا ما باقيمش ما بيمشي بتاع الستيج الا اذا كانت البقره بالفعل في السليج بتاع الولاده بمعنى بما احيانا الحمل الولاده بعشر 10 يوم بيحصل جسد ريلاكسيشن للسرفس بنقوم ناخد قلنا بس وخلاص انما امتى لما يكون يسمح بمرور ونهاني. يعني بدخل ايه, إيه في خلاص في السرفس ده معنى ان بدأ يفتح بدأ يفتح وياخد من ثلاثة ل ساعات ليه تلاتة وليه ستة? يعني ليه ما انا تكون وليه ستة? حد حسب تاثير الهرمونات <تصفيق> حسب تاثير الهرمونات لا. ثلاث ساعات تلات ساعات بالنسبة للبلور بها نص انيما. خمس مرات متعودة على فنها على البيهل. فالطعم فيها واستجابتها للمضادات باسرع ست ساعات هي تبقى للهبر لأن انا لما اروح اعمل هبر ياد منجها وقتها قوي غير ان انا رايح اعمل للبروره بقى شمال يعني انا رايح اعمل للبقره وانا خمس مرات غير ان انا رايح اعمل هبر لسه اول مره تولد هبر لسه لسه اول مره تولد لسه اول مره تولد ده محتاجه وقت لان اول مره بتعمل حاجه دي اول مرة هستغيب السابيكس والجراتيكشن للهوم للأكشن بتاعهم عشانهم التلاتات. وبالتالي يحصل ايه? تاخد وقت تاخد وقت. تاخد وقت. تاخد ست ساعات. تاخد تمام ساعات. تاخد عشر ساعات. وفاش مش ديه. تقول ما السابيكس. ما هواش تقول الله لا يجب ان انا تتكلم في عمليتي الجنة. معنا احرار? البكين من التلاتة وستة. تلاتة دي بتخص البنور الجيه بسانيك. وستة تخص مني يا اخر واحد على البنش سبت واحد على اول مره تدرس اسمها ايه اسمها ديفرس يونيفيرس ها نولي نولي بقى موجه انا نولي نولي امال شاء الله انت بتروح عشان يا نولي ان شاء الله تنولي اللي يبقى ثلاث ساعات ده للجوري بالاس ألمان وست ساعات من للبرايم بالاس ألمان بقى لسه بتولد ده اول مرة بقى بتولد ده أول مرة وبالتالي تعمل وقتين الاكسبارس الاستاج في البقرة داخلناها ساعتين او اربع ساعات وزي ما قلنا دي تختلف بقى اي موساك ربشة هاده فور كارانتور جيه ولا انا منيوتي جيه مين من اللي رأناه، من اللي جماعه ختالس، والوقت حلو اللي كان فيه اللي جايه لو في الخيول، في الافراس في الافراس تاني من الإسباروس المسرج يبقى أقل تلاتة ثلاثين في الخيول الإسباروس المسرج ما تلحقشة في الكلام المطاط، الإسباروس حتى أربعة وعشرين يعني الكلبة ممكن تقعد تولد يوم بليل تولد بدايه يوم بليل بمعنى ان لوحده الكنبه النهارده دلوقتي ولسه ده لا معناها ان لسه في الاختلاط اللي ساعه نقول في القيوم احيانا زي الموانا اللي فاتت الواكسنج بتاع التيف الفرصة ويبقى بس. من في بس في الغلق ده 30 لو واحد جاي الوقت يقول الفرصة من الصوب ما نسألش الجانبين حيوانواني فتعندنا حالة فرصة ما حد مش انا كل حد شكله مكانيش ليش ليش تقول ليش ليش كده انا لا لازم يعني البعر بتولد من خانك بتولد من بلدين مغاني مقاشرة تتنين لها. لما لا ننفص الاول واشوف عن الساكرات ولا لا الجنيه في الساعة عايش ولا ما يدع حسب الفحص هو اللي يقول الجنيه فيها معايا حضرات؟ لما اليوترس هيدا ينقبض في البعر والخان وفدي روسوا الحاجات اللي هي الحيوانات اليوني بيروس آلمنت اليوترس بذلك بيه البيز بتاع اليوترس ودي الابكس الابكس بتاع اليوترس البيز لما اليوترس هي عشان الولادة تتمة ونقص وصل السلشة. اللي يحصل يوم من الابكس للبيز. نقولها السورية اللي هنا دي. هي مصر. Le premier salaire est le premier salaire, le premier salaire est le premier salaire. Il ne nous tombe pas المصدر بان فالاول الشمبر من ناحية السد لما نا الكعب عاجه تولد يوم الاول دي تنقبض وبتطرد الكعب ده كده بره وبعدين الثانيه من الجهه المقابله تنقبض وتطلع الكعب بره وبعدين عمليه التعاضد دي ما هي مفيش انقباض زي البقره من الاكس للبي وانا لو انقلب من هنا لهنا كده الدنيا اه اه الدنيا هتتلم وهتتكوم هتبقى صعبه هنا بيقول ايه الفايده من الموضوع ده ايه ان لو مره قررت لو تولد لا يجوز على الاطلاق ان انا احط فيها لا يجوز استحاله جليل خالص لان احيانا بيحصلوا صدايا شويه او الجنين عمره مش مظبوط وبعدين يدخل فيه دخه غيره فيولد حاجه زوخه في خالص اللي يترى هو هي انقبض وينقبض مفيش قصرية اللي فاتح هيحصانه مرش انما في الكلاب والقطب لوالد بيد ده مطبيعي انما اعطي نوكس بوسي ليه لان انا معي نوكس بوسي هيعطي في اول بادي هالفأول بادي من ناحية سالكسون نوكس بوسي ويوكس بوسي الهفرة بتاع لاف life بتاع looks like it's just in there And there And in the love life It looks like it's just in there And in the love life The love Well, I'm going to ask you a question. I'm going فادرس فادرس استنى يا دكتور بس مش يعني لو انت عارف ان مش عارف المفروض ان واحد او 2 او 5 رفع ديه لو سمحت يعني انها على 40 صح فادرس دكتور بس مشكلة كده عشان لما نقول يعني ببساطة ان بعد ال 40 يصل التركيز لنص بس ببساطة قال طول بقى طول النهار نص عمره نص ونص الفترة ها بس اللي بعد بس وصل في الدم بس انا نص ما ده ايه ده معناه لو بحي الكلمة لو بحي الكلمة كلمة اوكسدوسة يعني ان انا اقرر موضوع ساعتين يعني انا احينها دلوقتي اوكسدوسة عشان ما افضت ولد افرض ما اولدت واحد اولدين ولسه باقي ما بعد قد ده, ده بعد ساعتين يكون هناك سعر بعد ساعتين ان أقصى ثلاث يقول يعني ان هناك سعر يقول لك ان هناك سعر يقول ثلاث ان هناك سعر يقول لك ان هناك سعر هتستجيب، لك يحصل هناك سعر يقول لك ان ان هناك سعر يقول لك ان هناك سعر يقول لك ان هناك سعر يقول لك ان هناك سعر يقول لك ان كل الناس وراك <تكتفك> بالنا نقص السن كان لا ترض مرض ولو لسه خايفين لنا كل الناس عارف مين؟ يا ما يا حضراتي ما بحد أبصى 3 في ان انا كان ايه خلاص اللي الفترة اللي بعد كده الفتره اللي بعد كده اسمها كفر بيرس ستايج اسمها ايه اسمها اللي هي اختصار خالص الفتره اللي بعد الولاده اللي مهتمه بنزول الدش في القرن الجنوس البلاسية بعد ساعتين بعد اربعه بعد ستة بعد تمانية المهم لحد جاب لحد ١٢ ساعة لحد لحد ساعة في ناس بيقولوا بعد ١٢ ساعة يبقى واجب كده يعني دي في الفرصة في الفرصة البرسنت ده ما تنزل في خلال ساعتين واو. بعد ساعتين ما لا تاني يعني ري تاني يعني ياللي بن ده بقى خلاص كلمه ان في البحر في البحر ناس بيقولوا بعد 12 ساعه لو هو ايه ري تاني وناس ثانيه وناس بيقولوا ايه يقولوا اصيبها 24 ساعة وبعدانا وبعدين تدفل يعني اصيبها 24 ساعة وبعدانا والعالمي يعني شو العالمي كانت انه نار 12 ساعة و 24 ساعة بس هو اللي موجود بس إيه. عشان عشان في بتاني انه حاليا ما عادش تحت اسمها تدفل في البلاسين ولا حد يخطه ايه بمازل البلاسين انما تستعمل بالتريك من تلكالي في الكلام ده تبترمي بتاني ان شاء الله إنما دلوقتي 14 ساعة دلوقتي في الصيف الناس وفي الشتاء ممكن ساعة. إنما هي ولا من بس ما في الخيول لازم تنزل بعد ساعتين لبساعتين تزج وإذا يجب يجب لازم ولا في الكلاب في الكلاب الكالفه لما بتولد بي... لما تولد اول مره بتكون بدورهم بدورهم بتعمل ايه هي اللي بتضعوا المره الجوه وهي اللي بتشيل من عليها الكوره والطيز من البرامج اللي, اللي هو نازل بيها هي اللي بتشيل واللي بتضع المره الجوه وبعدين بعديه بساعه البلاسيترا بتاخد تنزل وتاكل البلاسيترا يعني قاعده كده في دول كده وطبقات الفريس لازم في الكلب وتفشطه وتعمله بعدين بس انت اللي بتعمله بس وترجع فيه نفس الحركه دي وتاكل بتاع الرسمات مع انه الاكل الرسمبالك الكتير ده هو ده الودي ممكن بعد كده سواها ورشها تعمل هي اللي تقطع على المركب طب على محدش سائل صح محدش سائل صح <تصفيق> هو واقف ينزل يطلع يعمل ايه الفرصة اللي يا احنا نسينا نقول محدش سائلنا اولنا السوشيال اللي فات ان في الفرصه والمباراه طولوا يومين قلنا كده شوفنا كده؟ بينا طب هي واقفه والفرصة نفس الكلام. البار البار طولنا مراقبة الكرة فيها خمسة وعشرين سنت. وطولنا مراقبة في الخيل تسعين سنت. لما بتيجي لما بتيجي لان لما يمطر كده عم يطلع بره قبل ما ينزل للامبراكا البورد يطلع يعني قبل ما ينزل من بره يطلع لانه المسافة طويلة وهو عن سركان صفر لازم بيطلع عرضه يعني مافيش مكان للامبراكا البورد كده هو ما عملنا اي مكان يطلع يطلع من جنب جسم الجنين كده هو طول بشرطه او بعد خمس سمطة او دي رايوة بجي عشر سمطة حسن ايه الفرصة الفرصة لما بتولد بتولد وهي نايمة فيها نحن اولنا البعرة بتولد وهي امينا ليه ليه يعني ليه جادي من هي تولد وهي نايمة عشان توسع على تبرسك عشان لسهول اتساعي عملية الولايات طب الفرصة لازم تولد وهي امينا ليه عشان تسهل عملية الولاي. ممي? معلية بتجربة بتجربة عشان يطبع. يطبع تطبع. يطبع تطبع. يطبع. يطبع. لما الفرصة بتولد بتولد هي لاتنا كده ابنها بتقوى معه ايه اللي حصل? الامراكة الكورد المنتصل هنا كده. يجب يجب هي بتفكر ايه هم يجب ايه الخطورة جيش تلك انهم خلصة تولد واقوم الخطورة ايه تولد وغمانية. لان لما يكون الامريكا كوركا هتقط طب, طب الامريكا كوركا هتقطع طيب الامريكا الجنين الجنين تلت دمه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 او واحد دخل من بره جاي من بره لقى فرسه ولده فاستحسها عشان تقوم راحت اي ما افرح الطريقه مضبوطه ايه اللي يحصل هذا الجنين بقى عنده وشه اللي هو عايش في فريم العالم زومس وعامل الجنين عنده بقى ضعف مناعه لا من قدر الله زي ما قد تودي بحياته يعني مقيمون بسبب حاجه بسيطه زي دي لا انا انا عامله ده غالب ان انا اسيب فوق لما السيركوليشن تتم وت... كامل للجنين وبعدين كده الام تقوم ايه تقوم على في في بورد يعني في كده عندها عمرها كام غير البقر البقر زي مثلا لو انا وانت ماسك مثلا خرطونة وحاجة كده ونشده وصفاعة كده يحصل بيطقطع بيطقطع من هنا من هنا اي يوم طبعا طب لما لاكى الكورن بتاع الفرصة بتاع الفويل بيطقطع من مكان محدد زينا من بتاع تاع لما نقصر تتكسر من مكان سابق فهو دي هو رينج. لما الفرصة بتكون بتقطع هو من اطلاق الكورن ايه بتقطع لازم امسان الفويل نايل ورمه بمدة اي اتناع بمدة بتاع. انما في مشكله خطيره احيانا الفول اللي فوق بين ام يمتك خلاص يعني الفرصه منه ونزلت الجنين عادي بس الراس الراس مغطيه منه بين ام يمتك ساعد مغطيه الراس تمام يعني كده لو انا سبته جايه ربعون دلوقتي نص ساعه اعصابه ايه اعصابه صفوكيشن من خلل صح؟ أنا وانا سيبتوها هيتخرج لأنه انضطوا الركوبين فياكد هنا بقى خالص من صاحب فلوهم او صاحب الفلسة الوار يبطوا الراحة فلسة الوار والفلسة رجمها باستغيزهاش والمسادة اللي يعني فيه من النوز من النسطر بتاعنا من الـ من اللي من البرالي يعني عم نشوفه كاسية نفس عزي ونسيبه فوضة هو في ربع ساعه عين عم عم بتاعه أو إن يقوم توقف حد في حد لا لا هو لو تقول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 قادر مرسل رساله ده لانه بيتحط عليها انت تستني وقطع نقطه لكن انا بتكلم عن امور عاديه اكيد ممكن تحصل وانا بقول بفرصه اول ما على برامج القول وبعدين الادم، صح يعني طالما الحل فيه انما حالات اذا الكلام ده دي بقى ما فيش مشكله كتاب على اول براك تكتست نعم السمع اسمع يا اخي اسمع هو اخي اسمع يا اخي اسمع يا اخي اسمع يا اخي اسمع لازم هيموت نفس الشكل كده يعني عشان كده واحد يعمل له من السكات ويسيبه لما يدي دمه وبعدين انا ما روحتش الفرصه خالص وبعد 10 دقايق الفرصه عملت ايه ولما رك بتقطع زي واحد انا